يكون الإخلاص في طلب العلم ويجيبنا الشيخ العثيمين رحمه الله اولا أن تنوي بذلك امتثال أمر الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله الآية يحث سبحانه على العلم ثانيا أن تنوي بذلك حفظ شريعة الله ثالثا أن تنوي بذلك حمية الشريعة والدفاع عنها رابعاً أن تنوي بذلك اتباع شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويكون ذلك بتعلم العلوم الشرعية وكلنا يعلم أحد السفيانين حيث يقول ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي وايضا شروط شرطي قبول العمل أن يكون العمل خالصا لله سبحانه وتعالى وأن نكون متبعين فيه لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. في بعض يعني حصل تعديل في مواعيد الدورة مؤخرا كان في بعد ما نزلت صورة من من المواعيد والجدول كان في اقتراح أن إحنا نخلي المستوى الثاني الفرقة الثانية في نفس مواعيدها وفي نفس أيامها أنهم رتبوا نفسهم على. كده. ونزل مواعيد اخرى فحصل بعض الناس طبعا وصلها المواعيد الاولى وما حصلهاش التعديل الثاني فبنقول قدر الله ودر الله وما شاء فعل تداركنا ايضا ما وقعنا فيه في العام الماضي ان احنا كنا في بدايه العام كنا بن يعني نفصل كثيرا في المسائل نفصل كثيرا في المسائل وفي نهاية العام الدراسي احتاجنا ان احنا نسرع حتى ننتهي من المنهج ف يعني بفضل الله تدركنا هذا الامر واصبح عندنا توزيع منهج على مدار اسابيع الدراسة او شهور الدراسة عملنا حساب ان احنا عندنا اجازة العيد للفطر والستة من الشتة من شوال بعد كده هيبقى في الاسبوع الاول اجازة من عفوا. الاسبوع الثاني غالبا من أسبوع الثاني من ذي الحجه الاسبوع الاول من شوال اللي هو كان اجازه وبعد كده هيبقى الاسبوع الثاني من ذي القعده ده الاختبار الشهري الاول ثم الاسبوع الثاني من ذي الحجه هيكون في اجازه عيد الاضحى فالاسبوع الرابع من ذي الحجه هيكون اختبار فصل الدراسي الاول الأسبوع الأول من من شهر صفر هيكون الاختبار الشهري الثاني الاسبوع الثاني من شهر ربيع 1433 هيكون اختبار فصل الدراسي الثاني بقية الأسابيع تقريبا هيكونوا 14 أو 16 أسبوع هم دول أسابيع دراسة وزعنا المناهج كل المناهج وزعت بفضل الله على أسابيع الدراسة يبقى إحنا مطالبين كل أسبوع بقطع جزء من المنهج لابد أن نلتزم به اليوم ان شاء الله بالنسبه للفقه سيكون عندنا مقدمة كتاب الحج ثم الباب الثاني في أركان الحج وواجباته ثم الباب الثالث في المحظورات والفديه والهدي طبعا عد من وقت المحاضره تقريبا ربع ساعه فاحنا ندمنا سعر الرب عشان نخلص الابواب الثلاثه بعون الله وتوفيقه فان شاء الله ربنا يبارك في الوقت باذن الله تعالى الحج في اللغه هو القصد وبهذا المعنى يكون تفسير قوله تعالى ولله على الناس حج البيت أي قصد البيت وفي الشرع التعبد لله بالمناسك على ما جاء في السنة النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم المسألة الثانية حكم الحج وفضله الحج أحد أركان الإسلام لقوله تعالى ولله على الناس حج البيت الآية وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بني الإسلام على خمس وذكر منها الحج والدليل الثالث على ركنية الحج والإجمع فضل الحج في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة وقال صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولادته أمه ولم يفسق الفسق قال الحافظ الحافظ زمنون الحافظ ونسكت يبقى أمين الحافظ ابن حجر رضي الله عنه ورحمه الله الرفث هو الجماع ويطلق أيضا على التعريض به أي بالجماع وعلى الفحش في القول والفسق ولم يفسق أي لم يأتي بسيئة ولا معصية من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه مش حد من الاخوه بتوع القواعد اللغة العربية عشان نضبط كيوم ولدته أمه أو كيوم لا أعلم ضبطها يعني فسامحوني يعني المسألة الثالثة هل يجب الحج في العمر أكثر من مرة لا يجب الحج في العمر إلا مرة واحدة وما زاد على ذلك فهو تطوع لحديث أبي بريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا قال رجل, رجل من, من الرجل في هذا الحديث هو الأقرع بن حابس رضي الله عنه أكل عام يا رسول الله قال لو قلت نعم لوجبت ولم استطعت وعليه أن يبادر بآدائه إذا تحققت الشروط ويأثم بتأخيره عند من يقول أن الحج على الفور لان هناك رأي آخر يقول أن الحج على التراخي ومن يقول أن الحج على الفور بمجرد الاستطاعة يلزم الحج قول النبي صلى الله عليه وسلم تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له يعني قد يمرض الإنسان وقد يفتقر وقد يعني يفقد شروط الاستطاعة نسال الله أن يرزقنا حج الحرام شروط الحج الإسلام لأنه لا يصح من كافر لأن, الكافر لأن الإسلام شرط لصحة العباد والعقل والبلوغ لحديث رفع القلم عن ثلاث فليجب الحج على المجنون ولا يصح منه البلوغ لا يجب على الصبي ولكن إن حج صح, صح منه وعليه حجة الإسلام في حديث ابن عباس ان امراه رفعت صبيا عليكم السلام ورحمه صبيا الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله عليه الصلاه والسلام الا هذا حج لما لم تصلون على النبي صلى الله عليه وسلم وخلاء امتم معذ الله ان تكون كذلك لهذا حج قال نعم ولك اجر ولكن حجة الصبي لا تغنيها عن حجه الاسلام بعد البلوغ مطالب ان استطاع مطالب بحجة الإسلام الحرية فلا يجب الحج على العبد ويصح منه بإذن سيده إن حج بإذن سيده يصح منه لأن العبد ده عفانا الله وياكم عبارة عن مال زي, زي حتى العلماء كده في شبوة تشبيه صعب كذا زي زي البهيمة يعني نبيعها ونشتريها وكذا فالحرية دي حاجة يعني الحمد لله على نعمة الإسلام وعلى الحرية و ولا يؤدي الأب حق والدي أبنا مهما يفعل لو حد يعني شوف بقى تخيل ما يمكن أن يفعله الابن مع والديه لا يؤدي حقهما مهما فعل طوال حياته إلا في حالة واحدة أن يجد أحد والديه هما معا في الرق ويحررهما يعني اللي يجد والده في الرق عبد يعني ويحرره أو الأم أو الاثنين يبقى كده أدى أي حقهما. في عدا ذلك فلا مهما يفعل الابن في تاديه حق والدي لو ادى صوابع العشر شمع زي ما ما يمكن ابدا ان هو يؤدي حق والدي الا في الحالة اللي احنا ذكرناها الاستطاعه لقوله سبحانه وتعالى وان على الناس حج البيت لمن استطاع اليه سبيلا الاستطاعه اللي هي معروفه اللي زي الزاد والراحله والصحه يعني القدره على الحج، المرأة يزيد شيء آخر في الإستطاعة وجود محرم والناس تساهلوا كثيرا في سفر النساء في هذه الأيام بيعني حدث ولا حرج أن بعض العلماء كمان تساهلوا في هذه المسألة حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها وأخوها أو ذو محرم والرجل الذي اكتب في غزوة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأته خرجت حاجة قال انطلق فحج معها يعني سجل نفسه في غزوة من غزواته جاءت في سبيل الله أو يدفع عن من ثغر من ثغور الإسلام لما النبي صلى الله عليه وسلم عرف أن زوجة هذا الرجل خرجت للحج قال انطلق فحج معها إذا مسألة السفر، المشي السفر للمرأة بغير زي محرم هذا يعني أمر تساهل فيه الناس والصواب أن يلتزموا السنة في هذا الأمر. في يعني حاجة زيادة كده من من تمام المنه عند الشيخ العزازي صفحة جزء الثاني صفحة مئات تكلم عن إيه المحارم، المقصود بالمحرم للمرأة هو الزوج. أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أي بقرابة أو بسبب مباح وهو الرضاع والمصهرة والذين يحرمون بالنسب سبع الأب أو المرأة يعني أبوها الأب وابنها وأخوها وابن أخيها وابن أختها وعمها وخالها كل دول المحارم المرأة من النسب الأب والابن والأخ وابن الاخ وابن الاخت والعم والخال والذين يحرمون بسبب الرضاع ما ثبت في الحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والحديث عند البخاري ومسلم والذين يحرمون بسبب المصاهره اربعه ابو زوجها لوحماها من ضمن المحارم وابن زوجها وزوج ابنتها وهؤلاء محارم بمجرد العقد الرابع زوج أمها ولا يحرم إلا بعد الدخول وعلى هذا يجب التنبيه إلى أن أخ الزوج وخاله وعمه لا يكون محرما للمرأة كذلك زوج الأخت لا يكون محرما لأختها كذلك ابناء العم وأبناء الخال ليسوا من المحارم ويشترط في المحرم أن يكون بالغا عاقلا والصحيح أنه يشترط أن يكون مسلما في خلاف يعني فأما الكافر فليس بمحرم لها يعني لو, لو امرأة نصرانية دخلت الإسلام أبوها وهو كل الكفار من حرمها لا يصلحون محرما لها في أحد الأقوال اللي هو اختارها الشيخ عادل العزازي في تامل منا والأمر فيه خلاف يبقى من ضمن استطاعة المرأة في الحج أو العمرة لابد من توفر المحرم المسألة الخامسة حكم العمرة وأدلةها. العمرة اختلق فيها على قولي أنها واجبة كالحج وأنها والرأي الثاني أنها سنة. اللي استشهد اللي قال بالوجوب استشهد بيت واتيم والحج والعمرة لله. فهنا الإثبات بعض الناس عدوه على الوجوب ورد أهل الفريق الآخر اللي هو بيقول إنها سنة. أن الإثمام لمن دخل في النسك يعني واتم الحج والعمرة لله من دخل في النسك لابد من إثمامه والشيخ الإسلام رحمه الله على القول الثاني اختار أن العمرة سنة وليست واجبة مواقف الحج والعمرة عرف هو الميقات الميقات لغة وشرعا لغة هو الحد، وشرعا هو موضوع العبادة أو زمنها، فتنقسم المواقيت إلى مواقيت زمنيه ومكانية. المواقيت الزمنيه للحج والعمرة. العمرة طول العام. المقام الزماني بالنسبة للعمرة، العمرة تصح طول العام. الحج أشهر معلوم، والحج معلومات شوال أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة أو نصف يعني الغد الثالث عشر. شوال والقعدة والحجة المواقيت المكانية وضحها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذل الحليفة اللي احنا بنسميها دلوقتي او هم يسلقوا عليها الآن أبيار علي يعني سواء بقى طبعا هذه المواقيت لأهلها ولمن مر بها يعني مثلا المصري لو واحد من مصر سافر المدينة أولا يبقى يحرم من أبيار عليه لو هو هيحج من يعني هيحرم من ميقات أهل مصر المكان يسمى الآن تسمى رابغ قرية تسمى رابق اللي هي الجحفة ولاهل نجد قرن المنازل طبعا الشم ومصر الجحفة اللي هي رابق الآن ولاهل نجد قرن المنازل بيسموه الآن السيل الكبير ولاهل اليمن اليمن يلملم نسيتهم وبيسموها ايه تقريبا لها اسم الان برضه يلملم لها اسم اخر نسيته النبي صلى الله عليه وسلم يقول هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج والعمره قد يكون ابو سميه الاخ محمد رفعت يقول اسمها يمكن اسمها السعديه انا لا اذكر يعني هو بيقول برضه يمكن هي اسمها كده مش متاكد يعني هو مش متاكد نعم السعادية مهل اهل اليمن يلملم اسمها السعادية الآن اسمها السعادية الأخ محمد صبري أكد كلام سمير رزال الله وخيران فمن كانت منازلهم دون المواقيت فإنهم يحرمون من أماكنهم لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث ومن كان دون ذلك فمن حيث وأنشأ يعني أهل مكة يحرمون من مكة أهل جدة يعني كل من هو دون الميقات يعني أقرب لمكة من أي مواقيت يحرم من مكانه يهل بالحج من مكانه وبإذن الله يعني بعد ما ننتهي انا عندي أمل يعني أننا بعد ما من ننتهي من الحج ممكن نجيب ملابس إحرام ونعمل حاجة عملية لان في بعض الإشكالات في ملابس الإحرام برضو كنا عايزين نتكلم عليها لكن الوقت لعل الوقت يسعفنا إن شاء الله أسأل الله أن يبارك لنا في أوقاتنا أركان الحج وواجباته المساله الأولى في أركان الحج للحج أربعة أركان الاحرام وهو نيه الحج وقصده طبعا بعض العلماء بيقول ان طبعا احنا عندنا الحديث الأم في الباب حديث النيات انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى بعض العلماء يقول ان كل العبادات ان محل القلب الا الحج فلا بد ان ينطق بالنيه تلفظ بالنيه وهذا كلام غير صحيح لان نية الحج هي نية الدخول في النسك هذه هي النية أما عندما تحاذي الميقات أو تمر بالميقات فأنت بتهل بالحج هذا إهلال بالحج ليس نية أنت عندنا جزئيتين الجزئية الأولى نية الدخول في النسك وهذه محل القلب خلاص أما أقول لبيك بعمرة وحج أو لبيك بحج وعمرة أو كذا أو كذا حسب النسك لأنها الدين فهذا اسمه الإهلال بالحج وليس ليس غير متعلق بالنية فحتى النية نفسها في الحج أيضا محل القلب يقول شيخ الإسلامي تيمية رحمه الله تعالى في مجموعة الرسائل الكبرى الجزء الأول صفحة 243 محل النية القلب دون اللسان باتفاق إمة المسلمين في جميع العبادات الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والعتق والجهاد وغير ذلك ولو تكلم بلسانه بخلاف ما نوى في قلبه كان الاعتبار بما نوى لا بما لفظ واضح الكلام فضل الله الوقوف عرفه ركن الثاني لقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفه <تصفيق> ثم طواف الزيارة ويسمى طواف الإفاضة بعد الوقوف بعرفة الناس بتفيد إلى مزدلف مزدلفة ثم إلى ميناء ثم اللي هو يوم النح يوم العيد بقى فيه نحر وحلقة أو تقسير ورمي جمرة العقبة ويرجع لو عايز يرجع بقى مكة تاني يطوف طواف الإفاضة أو طواف الزيارة هذا رك عايز يأخر هذا الر هذا الرك ويعمل معاه يعني يجمع معاه طواف الوداع قبل أن يغادر مكة فلحرج أن يجمعهما معا لكن الطواف الزيارة هو ركم لقوله, لقوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق الركن الرابع في الحج والسعي بين الصفة والمروة وهو ركن لحديث, لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت ما أتم الله حج مريء ولا عمرته لم يطف بين الصفة والمروة يعني الطواف يعني بمعنى السعي وقوله صلى الله عليه وسلم اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي واجبات الحج طبعا احنا عرفنا قبل كده في الصلاة الأركان والواجبات والسنن الركن ده جزء من العبادة الركن جزء من العبادة لا تصح العبادة إلا به زي الركوع مثلا أو قراءة الفاتحة بالنسبة للصلاة لو انت سبت حاجة من دول سهوا أو عمدا تبطل الصلاه سهوا وانت تذكرت بتاتي بالركن ثم تسجد للسهو الواجبات بتكبرها يكبرها سجود السهو والسنن ليس له سجود سهو ولا تؤثر أو السجود سهوها يكون برضه على أي ليس على الوجوب برضه المساله محتاجة تحقيق ثم نسيت ان كنت عايز اكمل اقول ايه ننتقل واجبات الحج أول واجب هو الإحرام من الميقات المعتبر له شرعا. يعني لا يجوز لك أن تمر بالميقات دون أن تحرم بالحج أو بالعمرة أو هما معا إن كنت متمتعا طيب لو تجاوز الميقات يبقى عليه دم هذا الدم دم يسموه فدية يقدم لفقراء الحرم ولا يأكل منه في بقى دم تمتع يأتي معنا. ودم التطوع أنه يثبح متطوعا أو هاديا فما من الهدف فنقدمه لفقراء الحرم ويأكل منه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم الوقوف بعرفه إلى الليل لمن أتاها نهارا لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف إلى الغروب فهذه من الواجبات يعني لو وقف بعرفة في يوم عرفة أي جزء من النهار أو من الليل لغاية فجر يوم النحر يجزئه لكن لمن يقف بالنهار من الواجب عليه أن ينتظر حتى الغروب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم النبي بمزدلفة ليلة النحر إلى منتصف الليل إن وافاها قبله لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك برضو النبي بمزدلفة من الواجبات لهذا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لكن أنت تعجل ومر بمزدلفه فلا بأس لكن الاتيان بالسنة طبعا بعد أن تكبد الإنسان هذه مشقة السفر ومشقة المال والجهد وكذا فلا بد طبعا أنه يأتي بأعلى حاجة يستطيعها يعني من السنة المبيت بمينا ليالي, ليالي أيام التشريق برضو من الواجبات رمي الجمرات مرتبا ايضا من الواجبات والحلق او التقصير لقوله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين ولفعله صلى الله عليه وسلم وامره بذلك طغاف الوداع لغير الحائض والنفساء ايضا من الواجبات وما سوى ما ذكر من الاعمال فهو سنه ومن اهم هذه السنن الاغتسال للاحرام وتطيب ولبس ثوبين ابيضين يعني يغتسل قبل أن يحرم وبعد الاغتسال يتطيب حتى وإن الطيب هذا انتقل إلى ملابس الإحرام فلا حرج في ذلك. ودي الحاجات اللي احنا بنتكلم احنا عايزين نتكلم في خطوات عملية بالنسبة للحج يعني. ان شاء الله تعالى. الاغتسال. وتطيب تقليم الأظافر وأخذ شعر العانة والإبط وقص الشارب وما يلزم أخذه تواف القدوم للمفرد والقارن أو الم طبعا اللي هي الناس بيقول إن المسجد الحرام هو الطواف الشيخ العثيمين يقول المسجد الحرام مثل بقية المساجد بالنسبة لسنة صلاة ركعتين تحييد رب المسجد أنت دخلت المسجد الحرام وأردت أن تطوف فالشيخ أيضا يقول بعض الطواف في ركعتين سنة الطواف فالمسجد الحرام تحيه المسجد أو تحيه رب المسجد مثل بقيه المساجد وان طواف بيصلي بعد الطواف ركعتين سنة الطواف طواف القدوم للمفرد والقارن الرمل في الثلاث أشواط الأول في من طواف القدوم اللي هو بين السعي وبين إيه؟ بين المشي والسعي الرمل يعني بين بين المشي والهرولة يعني يسعى شيئا يسرع شيئا يعني في الخطه دون إذاء أن يؤذي الآخرين. الأضطباء في طواف القدوم مو أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر. الرداء اللي هو الجزء الأعلى بيحط من بيعدي من هنا من تحت الإبط الأيمن ويبقى طرفه على الإبط طرفين بيخالف بينهم على الكتف الأيسر وهذا في الإين في طواف القدوم وفقط. بعض الناس يظل بقى مطبع طوال الحج مثلا وبعض الناس يظل حتى عزكم الله ما دون السرة أيضا يظهر فيه مخالفات عجيبة وتساهل عجيب من الحجاج بالنسبة للرداء يضعوا بأي سورة ممكن يبقى جالس كده متحلل مش حطة رداء بالمرة خالص وما دون السرة مكشوف يعني تحت السرة اللي هي عورة الرجل من الركبة للسرة مكشوف أيضا وهذا يعني مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم المبيت بميناء ليلة عرفة لأن بعض الناس يعني الطبيعي أو السنة إن انت في يوم التروية بالنسبة للمتمتع يحرم بالحج من مكانه ثم يتوجه إلى ميناء يبيت بميناء ثم يتوجه إلى عرفة في يوم عرفة يوم التاسع بعض الناس بي يبيت في مكانه في سكنه لا يتوجه إلى ميناء ويذهب مباشرة من مكة إلى عرفة مباشرة مخالف أيضا تاركا هذه السنة أقول لك بعد أن من الله عليك بالاستطاعة وتكبدت هذه المشاق لابد أن يبحث الإنسان عن أعلى درجة ممكنة لتطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحصل إلى أعلى أجر ممكن التلبية من حين الإحرام إلى رمي جمرة العقبة وهذا يفرط فيه الكثير إلا من رحم ربي في مسألة التلبية منذ الاحرام إلى رمي الجمرة ينشغل كثيرا بأمور الدنيا ومعور الصحبة لم تكن صحبة صالحة تعين على أعمال الخير فتفسد عليك كثير يعني تخسر بسببها كثير جدا من الفضل لأنه يتكلم في أمور دنيا أحاديث ولغ وكذا وكذا وكذا لا صائلة لهم او لا طائل من ورائه الجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفه الجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة الشيخ العثيمين احنا اتفقنا بالنسبه وقت العشاء في كتاب الصلاه باب نهايه وقت العشاء في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه الى نصف الليل الافاضه من عرفة إلى مزدلفه طبعا زحام شديد شوف بقى كم مليون بينزلوا من عرفة ويتوجهوا إلى مزدلفه حوالي مسافه 12 كيلو ممكن فعلا من المغرب إلى نصف الليل يعني قد تصل الى نصف الليل تصل يعني قبل المتص... قبل نصف الليل بقليل سواء راكب او ماشي يعني. المهم من الشيخ العثيمين ينبه على الحجاج ان كان يصل إلى مزدلفه بعد نصف الليل يلزمه أن يصلي المغرب والعشاء جمعا في الطريق حسب استطاعته إن وجد ماء يتوضأ ان فقد الماء يتيمم المهم الا يأتي نصف الليل إلا وقد, وقد صليت جمعت بين المغرب والعشاء إن كان عندك فرصة تصل فيها إلى مزدلفة قبل نصف الليل إن بقى من السنة أن تجمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة. الوقوف مزدلفة عند المشهر الحرام من الفجر إلى الشروق ان تيسر والا فمزدلفه كلها موقف الباب الثالث في المحظورات وهو الفدية والهدي المسألة الأولى في محظورات الاحرام وهي ما يمتنع او يمنع منه المحرم أو يمنع من فعله شرعا وهي تسعة أولها لبس المخيط المحرم لا يلبس المخيط طبعا المخيط هذه كلمة الشيخ العثيمين يقول كلمة لبس المخيط أعتقد الشيخ يقول إلا تخني الذاكره أول من تكلم بها يمكن يمكن إبراهيم النخعي أبو أسلم فاكر مثلا مش فاكر ولا هو إبراهيم الشيخ إلا تخني الذاكرة نعم أبو السماية بيقول صحيح ان إبراهيم النخعي هو اول من تكلم بمسألة لبس المخيط والعلماء يعني تكلموا في هذه المسألة كلام كثير والناس شددت على نفسها بسبب وهم كلمة لبس المخيط وأصبح أي شيء فيه خياطة سواء بقى في الرداء أو في الإزار أو في النعال أو في الحزام اللي بتحط فيه الفلوس أو كذا أو كذا كله ده الناس منعوه شددوا على أنفسهم بهذا والمقصود بالمخيط كما يقول الشيخ بن رحمه الله هو اللبس المفصل على جسم الإنسان يعني حضرتك لو أنت عندك مثلا ما يسمونه تيشرت اللي هو الفلنة اللي بنص كمة ديت ممكن يبقى عندك تي ده مثلا وما فيهوش ولا غرزة يعني كأن المصنع عمل الفلنة ديت ما فيهاش خياطة خالص عملها بشكل نسيج كلها نسيج ما فيها شكياطة بالمرة هذه لا, لا يجوز لبسها في الحج يعني المقصود بعدم منع لبس المخيط المحرم لا يلبس المخيط أي لا يلبس الملابس المفصلة على جسم الإنسان زي الفلنة والسروال والثوب القميص اللي انت لبسه أو البنطال أو كذا أو كذا هذا هو المخيط هذا هو المنه عنه أما لو أنت جبت البشكير اللي هو الرداء احنا بنجيب بشكيرين أبيضين لو أنت عندك البشكير اللي هتعمله رداء وبشكير الإزار وخيطته من ا إلى يائي ما فيش أي حرج خالص لو حطيت فيه جيب ما فيش أي حرج خالص لو حطيت فيه مكان تحط فيه حاجة تربط بها تربط بها الإزار على الوسط على وسط الإنسان حتى لا لا في الزحام لا ينزل أو ما تتلخمش في الزحام بسببه ما فيش أي حرج خالص إن أنت تعمل زي ما بيسموها ايه بكية او دكة او ما عرفش كل واحد ليه مسمى فيها فتحط فيها خيط وتربط بيها وسط ما فيش أي مشكلة خالص لو أنت حطيت خيطت جبت قطعه قماش وخيطتها في الرداء في الازار من الداخل تحط فيها فلوسك أو البطاقه أو جواز السفر أو كذا ما فيش اي حرك. الحزام اللي انت تحط فيه الفلوس او كذا ما فيش اي حرج هو يكون متخيط على الماكينه دلوقتي بيحطوا له كبسولات كده عشان ايه كبسانو عشان برضه يهربوا من موضوع الخياطه النعال اللي انت لابسه لازم الناس بيقولوا لازم تلبس شبشب مثلا بلاستيك ما فيهوش غرز وما ابدا ما فيش اي كلام بالمره خالص شروط الحذاء اللي بتلبسه في الحج ان هو لا يغطي الكعبين حتى ان ما استطعت ان انت ما ما لقيتش النعال وعندك خف تقطع الخف اسفل الكعب وتلبس ما فيش اي حرج بالمره خالص يعني فالامور الدين يسر بشكل سبحان الله يعني ما ايسر هذا الدين و... وتدخلات بغير فهم هي اللي بتؤدي إلى ان احنا نقلل من هذا التاثير يعني يبقى لبس المخيط زي ما احنا عرفنا الان دلوقتي الممنوعين منه عرفنا الصوره بتاعته شكلها ايه. المحظور الثاني هو استعمال الطيب في البدن طبعا بعد انت مسموح لي بعد الاغتسال وقبل أن تلبس ملابس الإحرام تتطيب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن عائشه تقول وإني ارى وبيس الدهن في مفرق شعر رأس النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش أي حرج خالص حتى لو انتقل هذا الطيب لملابس الإحرام بعد ذلك فلا حرج من هذا إزالة الشعر والظفر أيضا من المحذورات لكن لو سقط شعر بدون تعمد وإنت بعض الناس يخشى أن يغتسل أثناء الحج يعني يعني مثلا ولا بصابون ولا بغير صابون. لربما يسقط شعر من رأسه أو كذا مفيش اي أي حرج خالص يعني أنك تغتسل وتمتشط والشعر اللي ساقط في الامتشاط او في الاغتساد مفيش اي أي حرج بالمرة خالص منه لو واحد ضفره وتكسر يشيله مفيش اي أي حرج من هذا انما لا يتعمل اسقاط الشعر ولا قص الظفر وطبعا برده في كلام احنا مش هنلحق ان نكمله في هذه المسائل كلها يعني تغطيه راس الرجل بملاصق يعني ما تلبسش غطره ولا طائية ولا عمامه ولا ج... المهم مفيش حاجة تبقى ملامسه لشعرك بعض الناس في من افريقيا أو بيجي من بلده وراكب اتوبيس مالوش سقف حتى لا يستظل فعلا حاجات فعلا صعبه جدا الناس بتشق على نفسها بشكل عجيب لان طبعا يعني مش عايزين برضو نتكلم على حد هو حديث عبد الله بن عمر الناس طبعا عبد الله بن عمر كان الحديث أن لا أذكره بنصه فكرة وأسلم من حديث عبد الله بن عمر بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم لم يستظل أو هو رآه لم يستظل صلى الله عليه وسلم على ناقته راكب الناقته غير مستظل شذر رآه عبد الله بن عمر وروى الحديث هكذا وبعض نعم قال الظل انا بتكلم على ان هو استظل من عدمه يعني ابن عمر راه وهو يعني بغير أن يستظل صلى الله عليه وسلم فروى هذا غالبا يعني ان لم الذاكرة الذاكره ان شاء الله نبحث عن الحديث في المره القادمه فهذا الوهم وصل عند الناس لا باس بق سبأ بالشمسية أو بشجرة أو بأي ساتر من الشمس بعيدا عن أن يكون ملاصق لرأسك لا يوجد أي حرج في هذا بالمرة لبس النظارة من الشمس أو من نظرة النظر أو أي صورة من الصور ما فيش أي حرج لبس الساعة لبس الخاتم فيش أي حرج من هذه الأمور من المحظورات أيضا عقد النكاح له هو لغيره يعني لا يعقد بنفسه ولا لغيره وكذلك الجماع أيضا وهو من مفسدات الحج قبل التحالل الأول المباشرة أيضا من المحظورات لكن لها لا تفسد النسك قتل الصيد قتل صيد البر والصياده طبعا الصيود المقصود بها هنا الغير مستأنسة يعني اللي يسموه زي مثلا الله الحمار الوحشي أو الغزال أما الحاجات المستنسه زي مثلا البط والأوز والفراخ والحججاج اللي موجود ده ما يدخلش في مسألة الصيد أصلاً ده موجود بيعتني اللي لا يوجد مفيش حرج أما الصيود المقصود بها هنا الحيوانات البرية التي تؤكل الغير مستأنسة، اللي هي ما تتربش في البيوت يعني دائما بتبقى أي شاردة في الجبال أو في الغابات الساعة هنا لا يجوز للمحرم ولا قطع شجر الحرم أو نباته الرطب غير المؤذي المساله الثانية فديه المحظورات بالنسبة لحلق الشعر وتقليم الأظافر ولبس المخيط والطيب وتغطية الرأس الفدية فيها على التخير بين أصناف ثلاثة صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة دي فيها نص قول قول الله عليه وسلم لكعب بن عجرة حين أذاه هوى مرأسي احلق رأسك احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك شاه. وقيست عليه بقية الأفعال لأنها محرمة بالإحرام يعني من المحظورات ولا تفسد الحج بالنسبة لقتل الصيد يخير قاتل الصيد بين ذبح المثلي من النعم أو تقويم المثلي بمحل التلف ويشتري بقيمته طعاما يجزئ في الفطرة فيطعم كل مسكين مد بر, مد بر أو نصف صاع من غيره كتمر أو شعير أو يصوم عن اطعام كل مسكين يوما لقوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مست ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفاره طعام مساكين أو عدل ذلك صياما المسألة دي مبهمه شويه اما بالنسبة لقتل الصيد فيخير قاتل الصيد بين ذبح المثل من النعم دي ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل خلاص دي أو تقويم المثل بمحل التلف ويشتري بقيمته طعاما يعني المثل ده مش موجود مش متوفر يبقى نشوف في ساوي كام من الدراهم أو نقول من الريالات ويشتري بقيمته طعاما يجز في الفطرة يعني يجزئ, يجزئ في زكاة الفطر يعني من قوت البلد مش أي طعام يعني يعني يشتري مثلا القوت عندنا القوت الآن مثلا مثل الأرز اللي احنا بنخرجه الآن أو القمح في زكاة الفطر يجزء في الفطرة فيطعم كل مسكين مد أو نصف صاع اللي هو المدين من غيره لو كان من البر يبقى مد أو نصف صاع يعني المد اللي هو الحفنة اللي احنا بنقولها الحفنة كده بحفنة المتوسط أو نصف صاع يبقى مدين من غيره كتمر أو شعير أو يصوم عن, عن إطعام كل مسكين يوماً طب احنا عرفنا كم مسكين هم... الطعام اللي احنا قيمناه احنا الصيد... قيمنا الصيد بمبلغ بخمسمائة ال... ريال مثلا فهيشتري به طعام والطعام بخمسمائة ريال دول ممكن يشتري كم كيلو مثلا كم كيلو من الأرز على سبيل المثال كمية كبيرة جدا يعني لو قلنا الكيلو مثلا هنقول بخمسة ريال زي ما هو عندنا بخمسة جنيه يبقى الخمسمائة ريال دول يجيبه كم كيلو؟ نعم؟ مئة كيلو المئة كيلو دول لو إحنا هنطعم كل مسكين مد حفنه يعني شوف هيطعموا كم مسكين عشان إحنا نصوم بقى مقابل كل مسكين نصوم يوم عشان ارتكاب هذا المحظور فانا بالنسبة لي بتكلم من عند نفسي فأمر يشق كثيرا على هذا الايه لو اخترنا هذا الصيام يعني ابن حزم رحمه الله ورضي الله عنه نقلا عن الشيخ العزازي بيقول بيقول ايه يجزئ في الفطره أو يصوم عن اطعام كل مسكين يوما <تصفيق> فقال إن الآية أو كفارة طعام مسكين أو عدل طعام إيه طعام مساكين أو عدل ذلك صياما فقال أقل الجمع ثلاثة فعند ابن حزم يجزي صيام ثلاثة أيام فصعداً يعني ما إلش الصيام عن ثلاثة أيام الشيخ العزازي في تمام منا يقول هذا رأي معتبر يعني الشيخ بيقول ان رأيه معتبر هو مريح لمن يختار الصيام لكن عليه العمل أنا لي ما إن قرأته لشغيل الرأيين دول فالمسألة محتاجة نرجع فيها لاختيار شيخ العثيمين أو شيخ الإسلام بالقول الأول شق جدا يعني أبو اسلم بيقول ان شيخ العثيمين اختار القول الأول لو قعدنا نوزع بقى الأطعمة على المساكين هيطلع لنا مثلا ممكن يطلع لنا كام مسكين اكثر من 100 مسكين لو احنا قلنا المد ده يعني الحفنه الكيلو ممكن يجي اكتر يعني ممكن يطلع لنا 200 مسكين يعني ص يوم مثلا نعم الشيخ محمد واسلم الشيخ محمد عبد الوهاب بيقول على الترتيب الصيام ده الصيام اللي هو الجزاء ما, ما قتل من نعم هو مخير هو يختار الصيام الصيام على ترتيب أي نعم ليس متتابعا الصيام ولا تقص دهالشك محمد آه لا ده الاختيار ده على انت تختار أو واحدة منهم يعني العقوبة هو وبيخ خمس دقائق على فكرة أما احنا قلنا ان الجماع في قبل تحالل الاول بيفسد الحج و والمسألة مفصلة عندك ممكن تقراها يعني المهم في رأي برضو الشيخ العثيمين رحمه الله يقول كل من ارتكب محظور من محظورات الحج ناسيا او جاهلا او مكرها حتى الجماع فليس عليه شيء الشيخ يقول هذه. الشيخ يجزم ويقطع بهذه المسألة ومتمسك بها جدا من يرتكب أي محظور من محظورات الاحرام ناسيا أو جاهلا أو مكرها حتى الجماع قبل التحلل الأول فليس عليه شيء وهذا كلام الشيخ العثيمين رحمه الله بالنسبة لعقد النكاح فلا يجب في ذلك فدية وإنما يكون العقد فاسدا بالنسبة لقاطع شجر الحرم الذي لم يزرعه الآدم فتضمن الشجرة الصغيرة عرفا بشاه فتضمن الشجرة الصغيرة الشجرة الصغيرة عرفا بشاه وما فوقها ببقرة ويضمن النبات والورق بقيمته لأنه متقوم هذا إذا كان مرتكب المحذور متعمدا أما الجاهل والناسي فلا شيء عليهم في الهدي المسألة الثالثة في والأخيرة الحمد لله في الهدي وأحكامه الهدي هو ما يهدى إلى البيت الحرام من بهيمة الانعام الابل والبقر والغنم تقربا إلى الله تعالى أنواع الهدي هدي التمتع والقران اللي هو الحج يجمع بين العمرة والحج متمتعا أو قارنا لا بد أن يهدي للحرم وهذا الهدي يذبح يقدم لفقراء الحرم وللحاج أن يأكل منه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هدي الجبران وهو الفديه وهو الفديه الواجبه لترك واجب او ارتكاب محظور من محظورات الاحرام وذكر بعض الأسباب وهذا النوع لا ياكل منه الحاج يقدم للفقراء الحرم ولا ياكل منه هدي التطوع ومستحب لكل حاج ولكل معتمر يعني هو يهدي الحرم تطوعا مش بسبب اللي هو القران او التمتع بين الحج والعمره ولا بسبب ارتكاب محظور ولا كذا فهو يتطوع ويقدم لله يهدي اللي هو هدي التطوع يستحب الأكل منه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه النذر هو ما ينذره الحاج تقربا إلى الله عند البيت الحرام ويجب الوفاء بهذا النذر لقوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم ولا يجوز الأكل من هذا الهدي وقت ذبح الهدي هدي التمتع والقران يبدأ وقته من بعد صلاة العيد يوم النحر إلى آخر أيام التشريق أما ذبح فدية الأزى واللبس واللبس فحين فعله، وكذلك الفدية الواجبة لترك واجب. أما دم الإحصار فعند وجود سببه، يعني واحد دخل في النسك، تلبس بنسك يعني أهل بالعمرة أو بالحج. ثم احسر ولم يصل إلى البيت الحرام يبقى في الحاج لمرض أو لعدو أو لقطع طريق أو أو إلى آخره فكل هذا سببه لابد أن طبعا خلاص هو مضطر إنه هو يتحلل من إحرامه لابد أن يهدي لابد من أن يذبح أما دم الإحصار فعند وجود سببه وهو شاة أو سبع بدنا أو سبع بقر لقوله تعالى فإن أحصرتم فما سيطر من الهدي مكان الذبح هدي التمتع والقران السنة أن يذبح بمنا في أي جزء من أجزاء الحرم وكذلك في الترك الواجب وفعل المحظور فلا تذبح إلا في الحرم عدا هدي الإحصار فيزبحه في موضعه أما الصيام فيجزئه في كل مكان ويستحب أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبع إذا رجع إلى أهله وذكر الآية ويستحب أن يذبح الحج بنفسه وإن أناب غيره فلا بأس بذلك ويستحب أن يقول عند ذلك بسم الله اللهم هذا منك ولك أما شروط الهدي فهي شروط الأضحية تماما ان يكون من بهيمه الاعنعام الابل والبقر والغنم ان يكون خاليا من العيوب التي تمنع الاجزاء كالمرض والعور والعرج والهزال ان تتوافر فيه السن المشروعه فالابل خمس سنوات والبقر سنتان والمعز سنه والضام سته اشهر وسبحان الله ومحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سامحونا ومن الله علينا وانتهينا من منهج اليوم فنسال الله يعني أن يبارك لنا في الوقت والجهد وأوصي الإخوة ان هو الأسبوع القادم يحضر الثلاث أبواب اللي بعدها عشان يبقى الأمر إيه؟ مع السرعة دي لو أنت محضر الأمر يبقى واضح شوية فان شاء الله اتفضل دكتور نبيل اتفضل أنا استفيد من وقتك وتمشي ونتقيّي <تصفيق> استفيد من الاخت... لا خلاص انت تضيع وقتك بقى أنا أنا مش همش تيجي يعني <تصفيق> اتفضل إن شاء الله فإن شاء الله يعني الأخ ما يكسلش والأخوات ما يكسلوش في إنهم يحضروا الدرس في كل المواد على فكرة مش في الفقه فقط لو قرأنا الدرس قبل أن نأتي إلى المسجد ثم مع الشرح السريع ده سبت جزء منه أثناء الحضير وجزء منه أثناء الشرح ولما تروح تذاكر خلاص كده تبقى أنت من من العلماء باذن الله تعالى زاك الله خير